الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتُلِيَ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 وارزق أهله من الثمرات من آمن من بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أطره إلى عذاب النار وبئس المصير